متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم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 وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا لا نصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين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 اللهم إنا نسألك رحمة من رحماتك وعطية من عطياتك وارزقنا من فضلك وكفنا الشر خلقك واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا وانظر إلينا بعينك الله لك. أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله حيّى على الصلاة حيّى على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله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 فَقَالَ النَّذِيرُ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ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 وَإِنْ مَا أَنْتَ تَتَّخِذُ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا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 إبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قالا فخ حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرخ عليه قطعا فمسطعوا فمسطعوا أن يظهروه ومستطعو له نقبا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 Mm.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 صراط النبي لأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا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 قاندين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفذ البحر لا نفذ البحر قبل أن تفذ كلمات ربي ولو جاء بمثله مدا قل إن ما أنا بشر مثلكم يوحى لي أنما إلىهم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صالح فل يعمل صالح ولا يشرك عبادته ربه أحدا، الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده ربنا. Allahu akbar Allah All right.